ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا, إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان سيئة حسنة حتى عفوا وقالوا قد مس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 أفأ من أهل القرى أياتهم بأسنا بياته وهم نائمون، أو من أهل القرى أياتهم بأسنا وهم مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أو لم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الاو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخلجكم من أرضكم فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائل حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين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 وأوحينا إلى موسى أنلق فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هناك وانطلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 إلى ربنا منقلبون وما تنقم مننا إلا أنا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 رهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فقالوا مهما جاءتنا به مناية لتسحّرنا بها فما نحن لك مُؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملا والضفادع والدماءات مفصّلات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 إلى بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلى هن كما لهم آلها. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبّرٌ ما هم وتبّرٌ ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلىها وهو فضلكم على العالمين وإذا جئناكم منا لفرعون يسمونكم سوء العذاب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 الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا ألما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إنا اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في نلواه من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر ياخذوا يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 أعجلتموا أمر ربكم وألقللواح وألقللواح وأخذ برأس يخه يجرؤ إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ للواح وفي نسختها وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجلة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة إن هي إلا فتنة كتضلل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.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 الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم ولغلا التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزوه ونصره والتبع النور الذي أنزل معه والتبع النور الذي أنزل معه أولئكهم الوفّلحون قل يا أيها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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ إِذَا تَهَيَّأُوا لَهُنَّ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِبُنَا قَوْمًا إِنَّ اللَّهَ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عاتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قلدة خاسئين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 يثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق الا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة ان لا نضيع اجر المصلحين